وهنا في جهادي وحفظته من كيد اعدائي ومنعته من سفه السفهاء وامدته طيبا كريما قد أدى رسالته وبلغ أمانته ونصح أمته فنسألك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم إلى من الذي ينازعك كبرياؤك من الذي ينازعك كبرياؤك انت الجبار المتكبر الهنا الهنا من الذي اردت اخذه فافلت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 قد استهزؤوا بحبيبك قد استهزؤوا بحبيبك واعلنوا ذلك بين خلقك يا ملك يا ملك يا ملك من ادني في قبضتك من ادني في قبضتك من ادني مركو عند عظمتك وجبروتك اللهم ان لم تقعهم لم يطعنوا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 ارنا فيهم ارنا فيهم انتقام الحبيب لحبيبه وغضب المحب لمحبه يا رب العالمين الله رضب المحب لمحبوبه اللهم شل أركانه شل اركانهم شل اركانهم عطل مفاصلهم عطل مفاصلهم اللهم عطل المفاصلهم اجعل بلاك يحيط بهم من كل مكان اللهم يا حي يا قيوم احبسهم في اجسامهم, احبسهم في أجسامهم نصرة لحبيبك عليه الصلاة والسلام اللهم اجعلهم يتمنون الموت ولا يجدونه اللهم اجعلهم عبرة الدنيا اجعلهم عبرة الدنيا حتى لا يجرؤ أحد عليك عليك ولا على حبيبك ولا على عبادك الصالحين اللهم اجعل ما أنزلته عليهم من البلاء والشقاء والعناء شفاءً لصدورنا اللهم اجعله شفاءً لصدورنا وروحًا وريحانًا لقلوبنا وضمائرنا اللهم يا حي يا قيبنا ايو يا قيوم اجعلنا فدا لرسولنا اجعلنا فدا لرسولنا روحنا دون روحه اللهم اجعلنا الفداء له بحبه وتطبيق سناته وعبادته عمتك يا ارحم الراحمين اللهم هذا الدعاء ومنك الاجابه وهذا جهدنا وعليك التكلان ولا حول لنا ولا قوه الا بك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والصلاة والسلام على النبي الكريم